هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير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 فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغن الله والله غني حميد زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم بما عملتم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 ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم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 ما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاستقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا